الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونستدي ونعوذ بالله مشروعاً في سلام سيات أعمالنا ميادي الله فوالله تعالى وما يحب البلدان تجد له ولياً مرشداً شدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشدوا أن محمد رسول الله من سلكه بجنات بجنة النعيم ومن حذق نوياً نبياً صلاه رمي بيته سوى الجحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك عزيز مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما سيسي يدري جازي بنوغ من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حليل أسقلان نقول وبالله التوفيق يا البيئة للإمام نقول وعلى خزينة بن الثابتين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبية في حج في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاد برحمة من النار رواه شعبى بسناد ضعيف هذا شغل بني ضعيف بدناه وخلينا كلنا نسأل رضي الله تعالى فلما ذكر كتب عن بني خاص صلى الله عليه وسلم كتاب لو تلبى أو الله أكبر لا لحج لا عمرة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت ونام ومن كلها منحر فانحرموا في رحالكم ووقفت ووقفتوا هونا وعرف كلها موقف ووقفت هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم يا عبد الله رضي الله تبارك وتعالى وكيف الله عليه وسلم اي بيغمر لهم سر بريا نحرتها هنا بيغمر يعني كلها او منها مو شويهنا شويه اللي مو سر بر يا او كان آه،, أه. بلى، يعني ذبحته، ووقفتها هنا ليلا جبستها وعرف كلها موقف، هاي عرفتش بيموي موقفة، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع جرام مختلفة، ونعيش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلى وغرز من أسفلها، سأعلى طريق العجون وأسفلها طريق كداء الذي يسمى بطريق جرول لذلك عندما يعيش تجير طورة زيكو أسابي كابيغمبر الكاتيك سوى مكة دوش ينبو لأن السنة والأبو خوان الرويش ديارة دوشي لكيباسك ديا لطريق حجون دردس كبان السنة وكيدي خوان الرويش بياند كدي كأو روي ساقيد قد جرول دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من على مكه ومدخله حينما جاء فاتحا لها في رمضان سنه 8 كانت داخل مكه لمفتحي كما لو وقت باذ هذا يجي كما جاء بيعيده عائشه وعن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بيد طوار بريت لا تكملني ابن عمر ذكر الله سيف قال له أود شام بيت تفهمه كبير قبلي أنه كان لا يقدمه ناخد ياه؟ لا بارك الله فيك أن وامضاني كلمة زيادة لأنه يقول يعني أنه كان لا يقدمه مكة إلا بات بذية طه حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. ابن عمر قال ارجع ميدف الله عليه وسلم تمكي الذي حتى يصبح ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بخوي إلا طوى حتى ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قريبا من مكة بارك الله فيك تنام يعني هي آبار الزاهر وتسمى اليوم شهداء منتزئها المكة حفتم ششم عن ابن عباس الله تعالى عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه روح حاكم مرفوع والبيقي موقوفا الشاش يدل على استحبام تقليل الحجر الأسود عند بدء الطوافي بتاع علي ده كده قبل ما ابن عبد الله عليه يعني ده الدنيا له كده يعني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 وعندموعادات أذان طوب نزق بنوي وذلك لمن سهل عليه أما مع الزحام وأذية الطائفين فلا يشرى بل تركه أفضل إذا الاستلامه أو التقبيله فضيلة البعد وأذية الناس إليه محرمة فلا يقدر المستحب على المحرم طيب أو يجز عليهم ناسا ناسي أربعة فيها منح إذا ما يفذ شرحه عن الله تعالى أو عن رسوله ولذا روى عن الإمام مالك أن السجدة على العجل الأسود بدعة وعن رضي الله تعالى عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل أن يرملوا ثلاث أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين عد الركنين يعني على الأصله بيماني في رنب في صلى صل الله عليه وسلم في كربون قاص كم بقول جلوكيم برون بأرولا ورواد سارج بتجدي برون بروجدي تجدي لبين ثث لبيني, لبيني عجل أسود لبيني ركن اليمن لبين ركن يعني بيوم ما رضي الله تعالى عنهما أنه كان إلى طاب بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعا ابن عمر سبيه إنه أمر الجادل زاك فارساني كاتك بأنه إذا بأنه كان إذا طاف بالبيت البيت كاتك طاف إذا كنت البيت طاف إياه كم خمسة ثلاثة سيد سيد بخوشي الرؤيش يقول جلوخ وفعلا شان وفي الرواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطوار بالبيت ويمشي اربعة اه دفنوثن اه في اغنبال اخوان صلى الله عليه وسلم اه اقل توافق بها الحجان لعمره يكمز اربعة بها اول ما يقضه فانه يسعى ثلاثة اطوافق بالبيت سيطوافق كيف لبيدوه البيت يعني بس روشين رويت ويمشي اربعة ساعة يعني قرق الوقيت روشت دي اعتقدين ابوه وعنه عندماشد عن عبد الله بن عمر الجذور زي ما سبي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت غير الركنين اليمنيين راو مسلم ربي كسر بي صلى الله عليه وسلم استلام بكل البيت لكعبة إلا أود ركننا في ركن يمني وعند وحجر الأسود شو تجيب ما قلت قلت باباس ما قلت بيانه ركنين لا تنجز كينا لا هو شاروا اليمنا لا بس دوا كدينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل حجر أسود. يمام عمر رضي الله عليه سلمي د جدوك دبرني ك ح ح حجر أسودي ما ذكرت. فقال فرمي إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فرمي أما من تبينك أن تبرد شيء ولولا والنسل اشتيا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. دابا ما إذا أمن نمضي تواك تيهم بريخ أصل الله مع صدقها والله مع صدقها دي قاعدة إبادتها لولا إبادتي مجرة قال الله قال رسول تابدبو لا مجرة عقده نبي وعن أبي أبو الطفيل طبعا طفيل بن وائل الذي آخر صحابة من اخر الصحابه المتن ابو بجيري شيء لك بجيري بس لما اخر, مدينة آخر على الاطلاق إطلاق. على الاطلاق ابو طفيل ابو ابي ابيخي لا اخر الصحابه لا بصرى يعني اخر الصحابه في في الدنيا في الدنيا بالضبط قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوق بالبيت ويسلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجنة ابو طفيل جاءت أورس قال يقال أسابي لفن قام بي صلى الله عليه وسلم الطواف إلى كدس ببيت ويستلم الرقم بمحجن محجنة جي قفارة محجن جيبه قفار دي او قوسي شكوارة بصر دوره بمجنة جيبه قفار هذا لا يروي لا يقفاركيني ولا هو هذا أكثر شيء لا حجر السيدة دا دا هذا أكثر شيء ما تشيدك أو دليلك أنا أو أو كتبالجا كسيادة لدورانيا أو هذا كناس ما عندك هذا إنه منين هرتجك تبيه بو تجك تبو أقوله أنت نلاقيه شتي شتاش يدرس شتبيه بو قبارة ما أسكي كأي كتيا أو وعن يعلى بن أمياء رضي الله تعالى عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مستجعا ببرد أغبرة رواه هو الخمسة إلا النسائي وصحى الترمذي يعني قرئ أمياء رضي الله تعالى سربتا في غنبري قوة صلى الله عليه وسلم طواف توافكة مضطبيعا السيام الطباء جعل طلب الرداء الأيمن تحت الإبط أوه كجنة العمرية لا لا أوه كجنة العمرية أوه كجنة العمرية هو الطباعة كلاستيش وطية كميا دير اه مطبعا ببوردين أغبر أو وقت بوردين أغبر كليته الطباعة كواه راه الخمسة إلا لما سايو صعوت وعلى الناس رضي الله تعالى قال كان يهل منا المهل فلا ينك ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه تيدعب الله إهلالي ذكر لبيك اللهم لبيك إن كان لها لن ذكر هجب تكبير اليداء إن كان لها لن ذكر أولوه يا أولي ذكراته مخصدي بيه أولي الله إذا كانت زالي وعلي سمعنا تيبيولير كعبديت تالي لي مكه لعمره او هلالي دكوا وانا اويديش هر رضي الله عنه ما قال بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في لكن قلت قال في الضعفه في من في جمع بلايلين من جمع بلايلين دوم أي من مزلفة قبل الفجر مع النساء والضعفاء يرمي جمرة قبل الزحام ليك إذا بنتن بيرم بيغطى أمير وانك لقرص لقر مزوعتي لبوصة لوه لو يصيرن للمزلفي بيش بياني لقال أفترض وكان لو يزور بطن أو كي يصيرن يرمي جمرة قبل زحام مثل بدك يخون بان رامي خون بكان يعني بس بليلين أنت هذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن السوداء رسول الله عليه إسم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله فكان السبي يعني ثقيلة فأذينا عائشة رضي الله عنها سألت شتوه كم ثلاثة سودة خيراني بياقم رضي الله عنه سألبيته دفعت مولاتي ولا قلت يا قم بديخها ان تدفع قبله مسير او مسير لانه هو لانه مسير و مسير لانه مسير لانه مسير لانه مسير مزلي مسير يبدأ الحديث على أن هذه البيات بالمزلفة بالجاء أو في الأذان الأولي كوا إلى طلوع الفجر تابعي يعني أما الضعفاء من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء ولا بأس من تقديمهم بعد منتصف ليلة النحر إلى إلى منى يعني درسنا أو أنا اواني قرصن عتتو من داخل عليك توانا يا دانيا درت تواني شو دواني ويشاو شو او او قرباني لبو ميراو امنيا مكاسل يعني باش تجي اخويا و تبني دي مينيو دي مينيو دي تفدي بشاو مينيو تاولون هادي اواني تواني للشرف الشرو عليه اواني لا قوسن ود قرص واه غادي روح لمكان لو ايساج لو ايساك لو زفي بوتام شقت الى او لا قوسان رانقي ها هنا أو لا شيء. على الرقصة للضعفة للضعيفة. نعم نعم. في عدم استكمال الحديث. أزعم عان بن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجملة حتى تطلع الشمس. قال خمسة إلا نسبيين خطأ حجة صحيحة. ابن عباس العمر هذا غير السمين. لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس تا وعن عاجر رضي الله تعالى عنها قالت رواه سيفين رضي الله تعالى عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلم ليلة النحني فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأحفظ رواه أبو داود ويستدل على شخص مسلم ضعيف أبدا وشيء ما لم ضعيف ده ده عاشد جتورة زي روان أبي دا كويس شوي نحل لبو, لبو فرمت الجمرة بيش بيعني ثم نظر دواي رأشه توابي فاضيك ملاحظة المقطع ضعيفة عن مدرس رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفه توقف معنا حتى ندب وقد وقف بعرب قبل ذلك ليل او نهار فقد تم عن جو وقضى تفته واول خمسه وابن خزينه ابي كريم ضريزه جده رزق الله عز وجل ك پیغمبر يقوا صلى الله عليه وسلم قل من شيء صلاتنا هذه، يعني ديتن فوقف معنا حتى ندفع. لجل ما أبو برو من الرين فقد وقف بعرفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة ونهارا. بيشرت شو يان بروش. فقد تم حجوا توى وقابا الخارجين هذا على أن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلىها الرسول صلى الله فإنه لا شيء عليه. كرته هو يخوي كردي خلاص هذا هو يعني تا يعني إيش يخوي تا كردي. وعن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن المشتكين كانوا. لا يفيضون حتى تطلع تطلع الشمس ويقولون أشل ثمار وإن النبي صل الله قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. إما عمر زايك قال السلف قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس كافرا كان طاعت عند ذكر حتى أقول روش هرناء ويقولون أشرق سبيل ثابير سلوت مكه مكة وكانوا لا ينصرفون من مزلي يوم النحر حتى تشرق الشمس عاليا من وراء هذا الجبل لا كان مكة ووأنظر روشة المزلي حتى هو كل روشة ناعضة وياه وبيعملش طالب مخالب فافا قبل هذا الشمس بينجوا روشة به طرافة لو يسوعاني مخالبي وامك شو جوان مخالبي وعن العباس بن رضي الله و وط... اسام بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبه بنت يغنبلي غنبل دوام هرت اليدك حتى وكو بردكان شيء رمي جمرة ذيك عبد الله بن مسعود جي... عبد الله بن رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساري ومنها عن يميني ورمى الجمرة بسبب حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه عبد الله كريم سعود جنتورز زي أنه جعل البيت عن يساره كعبيه عايش عن يمينه منا عايش لاستراسي حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة لو مقامي يبو وسورة طب البقرة طبعا نخرج للعلم كأو حفر دي الجزائريه كانوا واختواش كبرت شعابش نبدا اقرا وصفا ايه لا نبدا اقرا وصفا الذي جيت جيت هو إلدو في <تحدث> لا بس حد اسمه بعد الله. غمد جابر، وقال هذا مقام الذي أنزل عليه سورة شيء من عليه. اذكر الله اجبر الله قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجملة يوم النحر الضحى واما بعد ذلك أما زالت بيد زالت الشمس قال مسلم ذكر الله جل وعلا سبح كذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركان يوم النحر تروج قربي الضحى بيان اما بعد ذلك بيد زالت الشمس روش برز بوا بعد ذلك ساعه دقهشوني فشوني قبل بعد الزوال بعد الزوال يعني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا هي القريبة في مسجد الحيف والعقبة هي التي طرفه منها من, من جهة مكة وهي أولى جمرات رمي يوم النعر والوسطى بينهما ده أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبب حصيات كم ذات؟ حضر دي كم يكبر على اذن كل حصات الله أكبر دجاج الله اكبر ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبل ثم يدعو ويرفع يدي ويقوم طويلا نسبال الذكر ده زور دعاء ذكر ثم يرمي الوسطى دوا حضر دي وسطا ثم يأخذ ذات الشمالي في يسهل دعيش يأخذ ذات الشمال وكأنه بعد ذكرته في يسهل ناسا من يسهل لك السيتي ويقوم مستقبل القبلة فهو إلى قبلة يدخل يذهب إلى السهل وهو ما انخفض من الأرض بارك الله فيك يعني قضية هيا فهذا الوزياء كبيره نسكي ثم يسهل نسكي صورة بأخواري المكان السهل من الأرض بعدك الله تعالى. إيه. ويقوم مستقبل القبلة رويل القبل دي ثم يدعو في يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها أو برزانيد أو ولا لاي باند هجج وين فما يصعد بعد هكذا رأيت رسول الله صلى الله سير وسلم يفعل او يقرئ سيروا عن البه باستهبال لا باسمك بشك بشك شخصي وعنه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال للذال والمقصرين متفقون عليه بقول الغنك شميما أصلوا أو شو هاي؟ أصله يقدر يقدر دعاء النبي صلى الله يقدر كل كنوه هاي. ابن عمر خاص سكين أو يسبو او مو أو غم الله أو يسبو كاتي حلقي برسي حلق ذكر. ليش؟ يقول ريش ضمن برتسيا. دست قبضة ذكر كنت له هل منهم ان يكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك لا تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك لك ان ابن عباس ان تكون لك ان تكون عن الأباسي رضي الله تعالى عنهما على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرنا رواه أبو داود بس هذا صحيح الجامعة <تصفيق> لا يوافقه وإن زاني عامة شو دائما كشيش بس وإن زاني عامة بلام فرمي نخل عطر نبيان مية حلوة مكين أيش كشيش يعني يقصرنا يقصرنا علي بن عمر رضي الله تعالى عنه ما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيته بمكة الليالي من أجل السقاية فاذن له. أبيك بن عمر رضي الله عنه كعباس عبد المطلب رضي الله تعالى عنه توش فاذينه ومولاتي مد متفقون عليه والعاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه الابل في البيتوته عن منى عاصم كره عدي جدارا زي قال السبي هنا برو ايه العاصمي كره عدي جدارا زي قال السبي توا يا غنبدي قال صلاه رخصتي وغير رخص لي رعاه الابل رخصتي لبو او شواني شواني اشترك في البيتوته لبو ما نوى. الأشياء ده عن منا لمنا يرمون يوم النحلي لوي برجعني ثم يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفرى الخمسة وصحو الترمذي وابن يوم يعني اخره رضي الله تعالى عنه قال خطابنا رسول الله يوم النحلي الحديث متبوق عليه أبو خير زيارته زاكورة سفي، بنتي خمبي قاسم، خدمة لي أبو منذر راجيته راجي نحر، وروى عن عن سراء بنتي نبهان رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات خطبنا رسول الله يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث. كان صلاة خروج النبض شرط نزاع يوم يوم الرؤوس يعني, يعني. وسم يوم الرؤوس لأن الناس رؤوس الأضائي ولا داعي إذلك اليوم لو سنة سنة برق فقال أليس هذا أوطط أيام التشريق أنا وراثي رج تشريقني بداته. والله اجاز ضعيفه. يروي ابو ود بسنده الحسن. وانا عايش رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توافقي بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك. لا عايشه زيطور زي قال زي كفي غنبلي خاصه بي فرمو او توافيك ردت لبيني بيته بيتي واروا على بين صفا ومروه لا بد حج وعمره. في الماس ماك الافراد وقران ما بسي هو دك نديرها بي 100 دوت دوت طافي بكاي او قاعد نقول سي با دالام لهنا او كصادي كا ا دو شي حي هربو اما لو في انا نقول لحزين لا امريكا ولا يرجعو وتم بيو درصه امريكا ديو حسين بينته ها هو خالي بو كجام كو قلت له بياني تو شي حي يصدم بابسم التنعيم واش دا يا عيشي قلت لك قياسي لا يا عيشي دا عايش تو شي حي يصبر او غادي يقول لك خويا راه بيصدم بسيط <تصفيق> عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه طوافق إفاضه كما يفهميه فيغمص مسبق فلينا الرجل قلقنا الرجل ملكه همه بأعتاد طوافقه يكير رواه الخمسة إلا الترميد والصحة والحاكم حديث أشياء البادي على أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد. رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فأصحف به أنا سكرماني جيدون رسالة خيري كبئي خمبلي خواه صاثم نيجي نيورو مغرب نيورو عصره مغربه إشعي كرت ثم رقب دعي خوت بالمحصب محصب لا يتسير وادي إبراهيم من حذري من أعلى المركز يقلب دولة كان ثم ركب ال... إلى البيت دعي بلو بيت رويس طواف يشيل دولة كرت وعن عائسة رضي الله تعالى أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح دا عاجز رجت الله ذا قوال صلبي. ده فالمثل أن ألم تكن أو هاي نذكر وت النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله لأنه كان منزل أسمع لخروجه أو شيء زي كه. هات تقول شغلواي عسانبو. معناه أولياء السنة دوا. لو لو عسانتربو لو بلام. دتوعاني يا توبانو أتشكل قالوا ابن عباس الجلترقى... رضي الله عنه قال أمير الناس أن يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض انه عباده رضي الله عنه قال له جنبي يعني أمر رسول الله في صلى الله عليه وسلم لا ديجو امرا يعني انه هي الله عليه وسلم أميره يعني في رمبل قاسم فرمان يبي يكرد داخل أن يكون آخر عديم كوا كوتائي في إيمان يعني أنا عاد في قاضي بيعطي طوافي وداع طوافي وداعش علماء اختلاف يعني آية واجبة الصنعة منهم من, من أوجبوا منهم من قال مستحبون إلا أنا خبر عن الحايف ما عدا حايف لسرينيا أبيش بنسقيني لبني وي وعن يطوف الزبيدي, الزبيدي رضي سير لا الله وأنه عنه, عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في هذا أفضل من ألت صلاة في مس إلى المسجد الحرام نيجي لمسجد إخو لمسجد إمن لا مش لغيري أو مسجده الا المسجد الحرام الا مسجدي حرام نبي، والصلاه في المسجد الحرام ونيوجج لمسجدي حرام مكه افضل من الصلاه لي مسجد هذا ب100 صلاه ومسجدي جج نيوجج لمسجدي حرام اوا باشتله كمدينه باشتله لمسجدي في مسجدي هذا لمسجدي من ب100 صلاه بس صدنيش رو صدنيش بمعنى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 قالوا دوستا تطيبسي دوشمني لا غير مش توقف زاني دوشمني لا مش يطافي اته تيمكيزان تقول اته ما ضال ياتي خواري ليه زاني اول وقت ثاني يقول قد بالشيني كانه واضحة هو توشي يعني يعني كر كر وجامع كدواء وجمع نساءه ونهر يوم أو, قوشي أو كر حتى اعتمر أعمال خابيلا صلي ده عمر أخي وعن الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباع بنت الزبير بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها فقالت إذا عاشت جرت الله سيكبر سبي بيغنبني صلى الله عليه وسلم سؤالي الضباعيك سيزبايك لي عبد المطلب فقالك يا رسول الله إني أريد الحج فرموه أمد ما بسمع حج وأنا الشاكية الشاكية يعني مريضة يعني أشتكي المرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترطي أن محلي حيث حبستني فرموه حذي قلت بك شرطي جداني المحلي لأخوان زينوشا يدل على حد رقم ده شاكيا أي مريض بات عزب أسمعك محلي أي إحلالي من الإحرام لا حصاري بالمر كذا قبل مثل بجرة مردي دابنا كأوقتك إحرامي الدشتينم حيث حبستني لو ذي حبستنا بيمناخي انا توجدوا بلان تمشاي اسنا قال كانك في هو دا بيتي تاعي مرد... حجاج بن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من كسر او علج زيت شكا بيشكا زيشكا او يا فقد حل وعلي الحج من قابل او أقدمي حالات بسيطة ناتو عنك وعلي الحج من قابل حجك صار قال كلمة فسألت ابن عباس وأبا وريدة عن ذلك فقال صدق صحيح لأقول زين سينوسيا يدل الحديث على أنه يجوز الاشتراط عند الاحرام أو يصب المري والمرض اليسير لا يمنع وجوب الحج نخش جوا من أنك كربي أو ب ولم كيف يشتريه؟ بالترك ترتدي ولا ميأذن لابتر. يدل الحديث على أن الإحصار يحصل بغير عدو يعني أما تعباس ما كان الإحصار لو يدشمن رد له بغير. بغير يدشمن إيش؟ أجراته معنى أكبوا. كيف يشلبو؟ لسه يحصل بغير عدو لأن الكزة والعرش ليس عدوا شكان يقول شلابون قدوا شمنية لوجه قد شي بق صالة شب السوا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أن نستغبرك ونفتوب إليك واغل دعوانا الحمد لله رب العالمين